اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال رحمه الله تعالى أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم قال رحمه الله باب ما جاء في الحجامة عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم رواه أحمد والترمذي ولأحمد وأبي داود وابن ماجة من حديث ثوبان وحديث شداد بن أوسم مثله ولأحمد وابن ماجة من حديث أبي هريرة مثله ولإحمد من حديث عائشة وحديث وسامة بن زيد مثله وعن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم وعن الحسن عن معقل بن سنان الأشجعي أنه قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في ثمان عشرة ليلة خلت من شهر رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم رواه أحمد وهما دليل على أن من فعل ما يفطر جاهلا يفسد صومه بخلاف الناس قال أحمد أصح حديث في هذا الباب حديث رافع بن خديج وقال ابن المديني أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس وعن ابن عباس إن, أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه أحمد والبخاري وفي لفظ احتجم وهو محرم صائم رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه وعن ثابت البناني أنه قال أنه قال لأنس بن مالك أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على أهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إلا من أجل الضعف رواه البخاري وعن عبد الرحمن بن أبي ليلة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نهى إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم إبقاء على الصحابة ولم إبقاء على الصحابة ولم يحرمهما رواه أحمد وأبو داود وعن أنس قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جاء فر ابن أبي طالب احتجم وهو صائم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 ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا كتاب الصيام في الباب الثاني قال ما يبطل الصوم وما يكره فيه وما يستحب للصائم للصوم مبطلات وبه او وفيه مكروهات وكذلك مستحبات للصائم سيتعرض الإمام رحمه الله اول لما يبطل الصوم ما يبطل الصوم من المفطرات ونقول للصوم مبطلات متعددة مبطلات وهي التي يفطر بها الصائم ويجب عليه بها القضاء وقد يجب عليه القضاء والكفارة فنقول هذه المبطلات منها ما هو محل إجماع بين العلماء هذا النوع الأول والثاني منها ما هو محل اتفاق وتعلمون أن الاتفاق اقل بماذا، من, من الإجماع ومنها ما هو محل خلاف بين أهل العلم ثم إن هذا الخلاف هذه المبطلات التي فيها خلاف بين أهل العلم منها ما هو الخلاف فيه قوي ومنها ما هو الخلاف فيه ماذا ضعيف فمثلا الخلاف في الحجامه قوي سيأتي بعد قليل والخلاف في الكحل ضعيف فمن العلماء يقول ان الكحل للصائم ماذا مفطر لكن هذا الخلاف ضعيف الصواب انه لا لا يفطر كما السيئات طيب المبطلات المجمع عليها قد اجمع اهل العلم عليها ودلت عليها نصوص الكتاب والسنه اولا الأكل والشرب والجماع اما الاكل والشرب بدليل قول الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم تتم الصيام الى الليل الى ان قال الله سبحانه وتعالى لا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد وحديث الرجل الذي ماذا من وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه مفهوم المخالفه ان من اكل او شرب عامدا بطل صومه وهذا محل اجماع والجماع دليله ماذا الآية ولا تباشره وكذلك ماذا حديث الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في باب مستقل فقال يا رسول الله حلكت وأحلكت قال ما فعلت قال واقعت أهلي في رمضان فقال النبي السلام أتجد كذا وكذا فأرشده إلى الكفارة والقضاء فالأكل والشرب والجماع بإجماع العلماء أنه ماذا؟ مبطل للصوم أنه مبطل للصوم أما ما هو محل اتفاق بين العلماء في أنه مبطل للصوم فأولها إنزال المني بشهوه من غير الجماع الثاني الردة لو ارتد المسلم عافانا الله وإياكم فإنه يبطل صومه ثالثها القي عمدا القي عمدا لو استقاء طلب القي عمدا ولم يكن ماذا ذرعه القي أما ما هو محل اختلاف بين العلماء قد وقع فيه خلاف بينهم الحجامة وما دخل إلى الجوف من غير الأكل والشرب كماذا كما يكون عن طريق الأنف من الصعود والقطرات الآن وغيرها وخروج المذي, المذي بشهوة والكحل والآن يقاس عليها إبرة الدواء المغذية وماذا والإبر التي تناولها المريض وقطره العين والأذن وغيرها. فتصور طالب علم هذه المبتلات يريحه. عندنا مبتلات مجمع عليها ومبتلات متفق متفق عليها بين العلماء. يبقى محل النقاش في أي شيء في المحل ماذا؟ المبتلات التي اختلف اهل العلم. أؤكد أن منها ما وقع في الخلاف قوي بين العلماء ومنها ما وقع في خلاف ضعيف. ومعنى ضعيف أن القول الراجح فيه ماذا؟ ظاهر أن القول الراجح فيه فيه ظاهر. قال باب ما جاء في الحجامة. والحجامة من مختلفة ماذا؟ فيها بين اهل العلم. الحجامة هي استخراج الدم الفاسد، استخراج الدم الفاسد من البدن بطريقة معروفة أو بطريقة معينة معروفة. وكان في القديم أن يشرط الحاجم أو أن يشرط الجلد بالمشرط ثم يلقى في المحجمة قرطاس. ملتهب أو قطن وكان يعتمد الحجامه على ماذا على شفط الحاجم ماذا بريقه للدم كان هذا هو القديم المعمول المعمول به ومعرفة هذا الشيء يؤثر في بيان قول النبي والماذا والحاجم أفطر الحاجم لماذا افطر الحاجم المحجوم يظهر لماذا أفضل لكن الحاجم لماذا لأن نقول أن الطريقة التي كانت عليها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة كان ماذا أن يأخذ الحاجم وعاء أو أنبوبا فيأخذ بريقه فيدفع الهواء إلى, ماذا؟ إلى بطنه يعني ما يسمى في اللغة الشفط ثم ماذا ثم يسحب شيئا من الدم وقد جاءت حاديث كثيرة في بيان أن من أفضل التداوي أن يتداوى الإنسان بالحجامة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنة بدوي في حديث أبي هريرة وحديث سمر بن جندب وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم قال ما مررت بملئ من الملائكة يوم أسرى بي إلا قالوا مر أمتك بالحجامة. وفي الح الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدواء في ثلاثة وذكر منها ماذا شرطته شرطة محجم وكان صلى الله عليه وسلم أصحابه بالحجامة بل احجيم وهو حاج صلى الله عليه وسلم وقيل احتجم وهو صائم وهو محل الخلاف الذي سيأتي الآن وكان الصحابة يحتجمون رضوان الله عليهم وأرضاهم قال عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم الحاجم الذي يقوم بماذا؟ بعملية الحجامة والمحجوم الذي وقعت له الحجامة رواه أحمد والتلمذي وهو دليل على ماذا؟ على أن الحجامة تفسد الصوم وهو خبر, خبر لكن مفاده ماذا؟ مفاده الحكم بأن, ماذا؟ بان الحجامه مفسده للصوم قال ولي احمد وابي داود وابن ماجه من حديث ثوبان فالان روي من حديث رافع ومن حديث ثوبان وحديث شداد بن اوس مثله كلها صحيحه انه قال صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم ولي احمد وابن ماجه من حديث ابي هريره وحديث شداد بن اوس كما في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم قد أخرجه النسائي هذا اللفظ والدارمي وعبد الرزاق وصححه ابن خزيمة والبيهقي وابن حبان وهذا الحديث بهذا اللفظ اختلف في اسناده أنه جاء على ماذا؟ على رجل بالبقيع وهو ماذا؟ في رمضان وهو في رمضان فاختلف في اسناده وأعل بالاضطراب في متنه وصححه كثير من المحدثين فقد صحوا البخاري وابن خزيمة وابن المديني والدارمي وابن عبد البر والنوي وابن الملقن وضعفه الشافعي وابو حاتم قال ولي احمد من حديث عائشة وحديث اسامه بن زيد كلهم رووا ماذا حديث افطر الحاجم والمحجوم ثم ذكر حديث ثوبان أن رسول الله عليه وسلم اتى رجلا يحتجم في رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم والحديث خرجه أحمد، وخرجه النسائي، وخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي والطبراني وهو حديث صحيح. هذا ليس من لعفوا ليس من إخراج النساء النساء لم يخرج هذا الحديث. النساء في السن الصغرى لم يخرج حديثا عن الحجامة. مع كثرة الأحاديث الحجامة لم يخرج النساء في السن الصغرى حديثا في الحجامة. وعن الحسن والحديث هذا الذي ذكره حديث ثوبان حديث صحيح صحاها بن حبان والحاكم والبيهقي وعن الحسن عن معقل بن سنان الأشجعي أنه قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في ثمان عشرة ليلة خلت من شهر رمضان فوقعت الحجام متى في رمضان وهو صائم فقال أفطر الحاجم والمحجوم رواه أحمد وهو حديث صحيح وهما انظر استنباط المؤلف وهما دليل على أن من فعل ما يفطر جاهلا يفطر جاهلا يفسد صومه بخلاف ماذا بخلاف الناس الناس لا يفسد صومه لكن الجاهل قال النبي له وهو لا يعلم الحكم في حجام قال افطر الحاجم والمحجوم قال احمد أصح حديث في هذا الباب حديث رافع بن خديج وقال ابن المديني اصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس وكذا قال البخاري لاحظ الإمام رحمه الله أورد جميع الروايات أو أكثرها التي في, في الحجامة في إفطار الحاجم والمحجوم وقد حرص الامام على بيان ان هذا الحديث أتى, أتى من روايات كثير من الصحابة يقول الزيلعي إنه روي عن ثمانية عشر صحابية قول النبي افطر الحاجم والمحجوم يعني أن هذا, حكم هذا الحديث حكم ماذا عند بعضهم المتواتر ولذلك حدث الإمام على اراد الروايات فيه وسياتي بيان المسألة أكثر تفصيلا ثم ذكر الأحاديث التي تدل على ماذا كل ما تقدم دليل على إفطار الحاجم والمحجوم وأن الحجامة تفطل الصائم ثم قال وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه أحمد والبخاري وخرجه البخاري في كتاب الصيام باب الحجامة والقيء للصائم وفي لفظ احتجم وهو محرم صائم رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه لاحظوا في هذين الحديثين إثبات أن النبي ماذا احتجم وهو محرم وهو ماذا وهو صائم وعن ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك كنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إلا من أجل الضعف رواه البخاري وجاء عن سعيد أبن أبي وجع نبي سعيد الخدري مثله أنه قال في الحجامة إنما كانوا يكرهون أو يقال يخافون الحجامة من أجل الضعف والحديث البخاري ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نهي أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام وسيأتي والحجام للصائم إبقاء على أصحابه ولم يحرمهما رواه أحمد وأبو داود انتبهوا قال لم يحرمهما لم يتكلم عن ماذا هل تفطر أم لا تفطر إنما تكلم عن حكمها فلو احتاجها المكلف لم تحرم عليه لكن النبي لم يتعرض لبيان لبيان أنها مفطرة أو ليست مفطرة حتى في حديث ثابت كنتم تكرهون الحجامه للصائم لماذا لأجل ماذا من أجل الضعف لم يبين ماذا أنها تفطر أو لا تفطر ثم ذكر الحديث الاخير وعن أنس قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذا يعني الحاجم والمحجوم ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم رواه الدارقطني وقال كلهم ثقات ولا أعلم يقول الدارقطني ولا أعلم له علة هذا الحديث يدل على ماذا على ان حكم الفطر بالحجامه منسوخ ظاهره لكن ما صحه الحديث جيد قال ابن حجر رجاله كلهم رجال البخاري واعله احمد رحمه الله قال فيه عله وحكم عليه ابن عبد الهادي وابن القيم بالنكاره في متنه وسنده في متنه وسنده وجه النكاره انه جاء في بعض رواياته أنهم مروا بجعفر يوم الفتح وهو يحتجم ما وجه النكاره هنا احسنت أن جعفر توفي يوم يوم مؤتع يوم مؤتع هذا من ماذا؟ مما أخذ فيه على متنه وفي سنده من تكلم فيه جيد ولذا قال ابن حجر إلا أن في المتن ما ينكر وذكر العلة التي ذكرناها وأن ذلك كان في الفتح وجعفر قتل قبل ذلك وجعفر قتل قبل ذلك فالحديث الأقرب أنه ماذا معلول أنه معلول تبقى رواية من رواية احتجم وهو محرم وهو صائم هذه التي رواها البخاري وأحمد أشكلت على أهل العلم ولذا طعن بعض أهل العلم في زيادة وهو صائم وقال إن الذي عليه أكثر الرواة أنه احتجم وهو محرم ولذا مسلم أخرج هذه الرواية احتجم وهو محرم ولم يخرج احتجم وهو صائم أو وهو صائم محرم واضح؟ ولذا فالصحيح يعني كما رجح كثير من ناحية الحديث أن لفظة احتجم وهو صائم أنها ماذا شاذة أنها شاذة وأن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ماذا؟ وهو محرم وليس احتجم وهو صائم وأش وأشكل على بعض علماء كيف احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وهو صائم؟ والذي نعلمه أن النبي معتمر في رمضان. ولا؟ إلا أنه فتح مكة. هل كان محرما أم كان غير محرم في عمره لما فتح مكة لم يكن محرما صلى الله عليه وسلم. ولم يعتمر في رمضان فكيف كان الصائم هذا وجه معينتم الوجه الثاني أنه كان ماذا لو كان صلى الله عليه وسلم محرما وهو صائم سيكون ذلك في ماذا في سفر والصوم في السفر يجوز, ماذا؟ يجوز فيه الفطر فإذا قررنا أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم في رمضان فمعنى أنه كان الصوم صوم نفل صوم تطوع جيد على القول بصحة ماذا على القول بصحة أنه صلى الله عليه وسلم احتجم ماذا وهو صائم لكن نقول علم ما أثبته الإمام مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وأعرض رحمه الله عن رواية احتجم وهو صائم لأنها ماذا فيها شذود لأن فيها, لأن فيها شذود مسألة الباب تكلمنا عن الأحاديث الآن من حيث الأحاديث وصحتها وضعفها وإسنادها تعارضتنا قل أولاً جاءت أحاديث كثيرة متعدده في إفطار الصائم بالحجابة بالحجامة فقد جاءت الحديث من حديث ثوبان وحديث شداد بن اوس وحديث أبي هريرة وحديث عائشة وحديث رافع بن خديج وحديث معقل بن سنان الأشجعي وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحديث أنس جيد قال الزيلعي إنه روي عن ثمانية عشر صحابيا من الصحابة. الثاني اختلف أهل العلم في مسألة الحجامة فقد تعارضت أحاديث الباب ولذا عبر المصنف بماذا باب ما جاء في الحجامة ما قال باب ماذا باب أن الحجامة لا تفطر أو تفطر قال ما جاء في الحجامه وهذا منهج الإمام إلى ماذا إذا تعارضت عنده الروايات وكانت تعارض قويا فإنه لا يظهر احيانا رأيه اختلف أهل العلم في الحجامة خلافا طويلا خلافا طويلا جدا في حكم الحجامة هل تفطر الصائم أو لا تفطر على قولين مشهورين القول الأول أن الحجامة تفطر الصائم وتفسد الصوم وهو مذهب أكثر وهو مذهب أكثر فقهاء الحديث فهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب إسحاق بن راهوي وابن خزيمة وابن المنذر وهو المعتمد عند الحنابلة وذهب إليه من الصحابة علي بن أبي طالب وابو هريرة وعائشة والحسن وعطاء والأوزعي وكان جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم وارضاهم يحتجمون ليلا منهم ابن عمر وابن عباس وأبو موسى وانس وإنما كان احتجامهم ليلا ماذا لأنهم يرون انه قد يكون ماذا الحجامة في النهار مفطرة واستدلوا بأحاديث الباب الكثيرة قال الطحاوي وغيره هي أحاديث متواترة عن عدد من الصحابة هذا رأي الطحاوي أن أحاديث الحجام ماذا متواترة مع أن الطحاوي من الحنفيه الحنفي لا يرون كما سياتي الفطر بالحجامة لكنه كان يتوقف عند الدليل القول الثاني أن الحجامة لا تفطر وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وظاهر اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه لماذا قلنا ظاهر اختيار البخاري أحسنتش لأنه أورد رواية وهو صائم وهو محرم وقد قال به يروى عن ابن مسعود هذا القول ويروى عن ابن عمر وابن عباس وأم سلمة وقوله سعيد بن مسيب وعروة بن الزبير والشعبي والنخعي والثوي واستدلوا بحديث ابن عباس وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وهو صعب وذكرنا أن حديث ابن عباس بكل اللفظين أنه ماذا شاذ ورده العلماء وقالوا ان الصحيح الثابت انه احتجم وهو محرم صلى الله عليه وسلم طيب ماذا يقولون في أفتر الحاجم والمحجوم؟ يقولون كما قال الشافع كما قال الشافعي في كتاب الأم إن حديث أفتر الحاجم والمحجوم منسوخة منسوخة بحديثين حديث من عباس وبحديث من حديث الاخير حديث أنس أول ما كرهت الحجامة في قصة جعفر من أبي طالب يستدل رحمه الله في كتاب الأم يستدل لهذه المسألة بأنه ماذا بالنسخ بهذين الحديثين طيب. الجمهور الجمهور هالحديث القائلين بأن الحجامة لا تفطى، بماذا يردون على هذا الحديث؟ كذلك يدعون ماذا؟ يدعون النسخ. يدعون أن حديث افطر وهو ماذا؟ صائم وافطر وهو محرم أنه كذلك منسوخ في الرد على من على هذا الحديث لو صح لو صحه ونحن قلنا لا, لا يصح. ولذا قلنا أنه يجاب عليهم. بأن لفظة وهو صائم غير ثابته وليست ماذا وليست بمحفوظة وهو أقوى دليل عندهم أما حديث ثابت وسؤاله لأنس بن مالك لما سأل أنس بن مالك رضي الله عنه يعني كنتم تكرهون الحجامة للصائم على هدي رسول الله قال لا إلا من أجل ماذا إلا من أجل الضعف فليس, في بي فليس فيه بيان أنها لا تفطر وإنما بيان علة ماذا علة المنع والكراه من الحجامة أنها ماذا؟ أنها تضعف، أنها تضعف الصائم. ومن أقوى ما يستدلون به من الأحاديث ولم يذكره الإمام قوله ما جاء في الحديث رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم ورخص في الحجامة. ورخص ماذا؟ في الحجامة. وقد أخرج هذا الحديث النسائي في الكبرى وليس في الصغر. وابن خزيمة. وابن حزم وصححه الالباني وقد انكر ابن خزيمه لفظه الحجامه وقال هي من قول ابي سعيد وهي مدرجه في الخبر فيرى ابن خزيمه انه ماذا ان النبي رخص في القبله للصائم لكن رخص في الحجامه ماذا انها مدرجه من قول ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فليست ماذا بالصحيحه ولعل الراجح والعلم عند الله ان الحجام مفطره أن الحجامة مفطرة وهو من تسر له شيخ اسلام بن وابن القيم وهو اختيار الشيخ ابن باز وابن عثيمين لقوة الأدلة في ذلك لقوة الأدلة في ذلك ابن العربي رحمه الله في عارضته وهو مالكي يقول وأما الحجامة فأحاديثها كثيرة أحكمها جماعة منهم الشعبي وكنت قديما في أثناء الطلب يقول أتعبتني وكنت مترددا في الأمر يعني هل أقول بالتفطير أو لا لكثرة المعارضات في الروايات ولذا كنت أسمى كتابه ماذا عارضة الاحوذي فهو غالب ما يركز على ما في وجه التعارض في كتابه قال وكنت مترددا في الأمر لكثرة المعارضات في الروايات حتى وقفت يقول حتى أخبرني ثم ساق سندا له فرأيت حديثا عظيما ورجالا رفعاء وسندا صحيحا فكنت تارة وساق حديث افطر الحاجم والمحجوم فكنت تارة احمله على لفظه وأقول هو تعبد يعني ان تفترح افطر الحاجم والمحجوم علة ماذا تعبدية وتارة أتأوله وقل له معنى وتترامى الخواطر فيه حتى قرأت وقرئ على أبي الحسن شيخ له إلى أن قال بالاسناد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجعفر بن أبي طالب وهو يحتجم فقال ماذا أفطر ثم ذكر رحمه الله أحاديث الناسخة للحجامة فكان أول أمره ماذا يرى أنها تفضل. ثم في آخر أمره يرى أنها لا تفضل. لكن الذي استوقفني يعني ما قاله رحمه الله أن أحاديث أحاديثها كثيرة ماذا محكمه أحكمها جماعة من العلماء إذن لعل والله أعلم يعني أن القول بالتفطير في الحجامه هو القول الأرجح دليلا هو الأرجح دليلا تبقى مسألة ما الحكمة من إفطار الحاجم والمحجوم وهل العلة في إفطار الحجامه والحاجم والمحجوم هل العلة تعبدية أم العلة معقولة المعنى يعني مثلا في نقض الوضوء من أكل لحم الابل تذكروا قلنا أن الحكمة تعبدية ما يظهر لنا معنى وتذكروا أن بعض علماء قال إن الإبل من الشياطين وكذا ذكرنا في باب نواقض الوضوء فهل العلة معقولة المعنى أم هي علة تعبديه من العلماء من قال إن العلة معقولة المعنى معروفة وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكلم بذلك وهو ماذا يعرف العلة والمستمع يعرفها ما العلة في الحاجم أنه قد يصل الدم إلى ماذا إلى فيه خاصة اذا ماذا إذا أراد أن يخرج شيئا كثيرا في المحجوم الضعف والصوم ماذا رخص الشارع أن من به ضعفا لا يصوم فقد رخص من للمريض الذي به ضعف ورخص للحامل ورخص للمرضع كما سيأتي في الأحاديث ومن علامة من قال إنها تعبدية وإن قول النبي أفضل الحاج محجوم تعبدي لا نعرف ما العلة الصريحة ومنهم من قال تعبدية في أحدهم ومعلولة في أحدهم معلولة في من؟ في المحجوم. تعبدية في الحاجم فإن لا نعرف يعني العلة ظاهرة في الحجامة ولعل الأقرب أنها معقولة المعنى فإن المحجوم يضعف عن الصوت والحاجم قد ماذا؟ قد ينتشر الدم إلى ماذا؟ إلى فيه ولا يستطيع أن يرده ولا يستطيع أن يرده طيب تبقى المسألة الأخيرة في الباب العلماء يذكرون ما يسمى بالفصل الفصد والفصد ما الفرق بينه وبين الحجامة الفصد شق العرق عرضا واضح والحجامة يعني حتى يخرج الدم وأما الحجامة فشق العرض طولا وفي هذا لفته لمن يذهب للحجام أن يقول الأفضل ان تكون ماذا أن يكون الشرط طولا وليس عرضا والحجام الخبير إنما يشرط ماذا يشرط عرضا أكثر العلماء على ان الفصد لا يفسد الصوم ولا يلحق بالحجامه وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وسياتي هذا ان شاء الله في بيان بعض المسائل المعاصره وسنلحق بها مثلا مساله تحليل الدم هل يفطر او لا وسنذكر مساله ان شاء الله في اخر درس النوازل هل اضافه الدم للجسد لو انسان اصيب بحادث فوضيف اليه دم هل يفطل أو لا سيأتي بيانها كلها إن شاء الله في نسق واحد إن شاء الله نعم الباب الذي يلينا قال رحمه الله باب ما جاء في القيء والاكتحال قال عن نبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي رواه الخمسة إلا النسائي وعن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هودة ابن هوذا عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم رواه أبو داود والبخاري في تاريخه وفي إسناده مقال قريب قال ابن معين عبد الرحمن, عبد الرحمن هذا ضعيف وقال أبو حاتم من الرازي هو صدوق لاحظ لا تدرج الإمام بدأ بماذا بأقوى المسائل في ماذا في الخلاف فبدأ بالحجامة ثم نزل إلى ما هو أقل في مسألة القي والكحل في سؤال حول الحجامة قبل ننتقل هاش أحسن أحسن الأجهزة الجديدة التي أحيانا ما فيها ما فيها شيء فم المحجم الذي هو من الحاجم الشيخ محمد إسماعيل رحمه الله ذكرها في شرح شروحاته فقال قد نقول أن العلة زالت فنقول أن ما استجد من الوسائل ماذا؟ لا يفطر إذا قلنا أن العلة ماذا؟ معقولة المعنى لكن على القول بأنها غير معقولة المعنى واضح؟ ذكرها الشيخ في شرح بلوغ المرأة نعم طيب في شيء طيب قال رحمه الله باب ما جاء في القي والاكتحال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقى عمدا فليقضي رواه الخمسة إلا النساء من أفضل من تكلم قبل انسى أن في مسألة الحجامة شيخ الإسلام وكذا طالب القيم النفس طويل في صفحات كثيرة طالب القيم وبين يعني وجد تعارض من الحديث وقال يعني أتعجب بمعنى كلامه لا استحفظه لكن يقول أتعجب من بعض العلماء ممن يريد الخلاف والقول بالنقض في مسألة مثلا مثل الذكر والنقض في مثلة أكل لحم الجزون ويذكر الفطر في القي ويذكر الفطر في بعض المسائل ثم يغفل عن مسائل ماذا عن الأحاديث الكثيرة الثابتة عن مجمع من صحاب النبي سلم في الحجامة يقول هذه اولى ماذا اولى من تلك ذكر ذلك في شرح السنن أبي داود في شرح التهذيب السننية أبي داود طيب قال من ذرعه القي ذرعه بفتح الذال والراي والعين اي سبقه وغلبه وخرج ماذا او قهره فانه من سبقه وغلبه وقهره الخروج القي فماذا فلا قضاء فلا قضاء عليه او ليس ماذا يفطر القي ما قذفه او قذفته المعده واخرجته ما قذفته المعده واخرجته قال فريد من ذرعه القي اي سبقه وغلبه فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا استقاء ماذا طلب خروج ماذا القي عمدا فليقضي رواه الخمسه الا النسائي هذا الحديث اخرجه ماذا الامام احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه وكذا اخرجه الدار القطني واخرجه النسائي في الكبرى واخرجه ابن خزيمه والدارمي والبيهقي والبغوي والحاكم وصححه الحاكم وقال هو على شرطهما يعني على شرط البخاري ومسلم وأعله الامام البخاري رحمه الله وقال لا يصح شيء أو لم يصح وقال أحمد ليس في هذا شيء أو ليس من هذا شيء يعني هذا الحديث وأعله الدارمي وابو داود والنسائي أعلو هذا الحديث من ذرعه القي وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء وضعفه ابن القيم وابن تيمية وكذا ضعفه النووي ونوي حسنه في موطن وضعفه في موطن وضعفه وحسنه ابن الملقين والحديث الأقرب أنه ضعيف الحديث الأقرب أنه ضعيف في نفض عند ابن خزيمة إلا استقى الصائم أفطر وإذا ذرعه القيء لم يفطر وهو قريب من اللفظ الذي ذكرنا دل حديث أبي هريرة حديث الباب على أن الصائم إذا تقيى مستدعيا القيء فسد صو ووجب عليه القضاء وهو مذهب الجمهور من العلماء وهو مروي عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم واختار هذا القول ابن تيمية وابن قدامة وعلّلوا ذلك بأن القي يضعف البدن خروجه وطلب إخراجه وتعمده يضعف البدن ويضعف ماذا؟ النفس شهوة النفس واستدل الجمهور بما روى أبو داود وأحمد عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر قال الترمذي وقد جود حسين المعلم هذا الحديث وحديث حسين أصح شيء في الباب فكان نشيرة ضعيف حديث من؟ حديث أبي؟ وريره وذهب ابن عباس وابن مسعود الى ان القيء لا يفطر إلى أن القية لا يفطر وقال به عكرمة وهو ظاهر اختيار البخاري وهو ظاهر اختيار البخاري ودليلهم انه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء وانه مما تعم به الحاجه والبلوى والحاجه داعيه الى معرفه ماذا إلى معرفة حكمه هذا الرأي الثاني في المسألة الخطاب يقول لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه ولا في أن من استقاء عمدا عليه القضاء فهو يحكي أشبه بماذا ماذا أشبه او اتفاق أو إجماع يحكيه ولذا حتى يعني نقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء أنه ماذا من تعمد القي أنه ماذا يفسد صومه ولذا الخلاف ثابت في المسألة لكن لعل الصواب هو ماذا وإن كانت الأحاديث ضعيفة لكن مجموعها يقوى جيد على القول ماذا بأن من استدعى القي وطلب القي واستقى استقاء فإنه ماذا يفطر وهو في مسألة شار إلى مسألة وهو أن الإكراه على الفطر ماذا لا يقع به إفطار فمن أكره على الفطر لا يقع به إفطار فمثلا من أكره على القي وسبقه القي وذرعه وغلبه وخرج منه من دون رغبة فإنه لا يفطر فكذلك من أكره على شراب أو على أكل أو على غير فإنه لا يفطر لأنه لا قصد منه وماذا ولا تعمد لا قصد منه ولا تعمد في الحجامة تذكرت كنت ابن خزيم رحمه الله لما روى حديث الحجامة وبن خزيم رحمه الله قلت لكم أن كتابه ماذا مما اعتمد فيه الصحة مما اعتمد فيه الصحة, الصحة والكتاب كتاب عظيم له مقامه جالة عند العلماء يقول رحمه الله لما ذكر أحاديث الفطر في الحجامه قال, قال أبو بكر يعني نفسه فقد ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم فقال بعض من خالفنا في هذه المسألة مع أنه ماذا هو شافعي والشافعي ماذا يقول أن الحجامة لا تفطر ومع ذلك من أصحاب الشافعي من بعد الشافعي ومع ذلك يقول فقال بعض من خالفنا في هذه المسألة إن الحجامة لا تفطر الصائم واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم وهذا الخبر غير دال على أن الحجامة لا تفطر الصائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم انما احتجم وهو صائم في سفر لا في حضر. لأنه لم يكن قط محرما مقيما ببلده إنما كان محرما وهو مسافر والمسافر وإن كان ناوي للصوم قد مضى عليه بعض النهار وهو صائم عن الأكل والشرب وإن الأكل والشرب يفطرانه لا كما توهم بعض العلماء أن المسافر إذا دخل الصوم لم يكن له أن يفطر إلى أن يتم صوم ذلك اليوم الذي دخل فيه ثم ساق رحمه الله الأحاديث التي تؤيد وتنصر مذهب ماذا من قال بماذا بفطر الحجامة وانظر حقيقة يعني من الإمام ماذا رده إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد إلى قول الإمام في مذهبه الشافعي ولم ينتصر له إنما ماذا انتصر لحديث ما ظهر له من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد اطال رحمه الله في حدود صفحتين الكلام يعني عن كلام عن مسألة حجامة وذكر مثلا يعني وجاء بعض أهل الجهلة بعجوبة في هذه المسألة وذكر ردود وكلام الحقيقة نفيس يدل على متانة هذا الإمام وسعة علمه والطلاعه قد يقول قائل لماذا يعني لم يعتني علماء كثيرا بكتاب الخزيمه السبب امران أولا أنه رحمه الله كتابه ليس كامل الموجود ليس كامل إنما يكاد يكون ربع ثلث الكتاب أو أقل هذا السبب السبب الثاني أنه ممن اعتمد الصحة واضح ويغني عنه في, ماذا في اعتماد الصحة البخاري ومسلم وأما ابن حبان رحمه الله والحاكم فإنهم كانوا يجلون ابن خزيمة إجلالا عجيبا وينقلون عنه كثيرا فقد نقل الحاكم كلام ابن خزيمة بنصه الذي قرأنا بعضه وغيره نعم طبعا الكتاب قلت موجود إلى تقريبا باب المناسك أما باقي الكتاب كله ليس ليس موجود وهذا يسمي رحمه الله هو يسمي كتابه مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فله كتاب آخر كذلك مفقود وهو ماذا المختصر هذا مختصر المختصر رحمه الله وقد اشترط فيه غالبا حديث ماذا الصحة الحديث الثاني حديث عبد الرحمن بن عماني بمعبد بن هودة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثم دي المروح عند النوم المروي مروح المطيب بالمسك كأنه جعل له رائحة تفوح بعد أن لم تكن له رائحة وقال ليتقه الصائم يتقي ماذا؟ ليثمد المروح رواه ابو داود والبخاري في تاريخه والحديث ضعيف قال رحمه الله في اسناده مقال قريب قال ابن معين عبد الرحمن هذا ضعيف يعني عبد الرحمن بن النعمان وقال أبو حاتم الرازي هو الصدوق قال ابو داود قال يحيى بن معين هو حديث منكر يحيى ومن هو في الحديث رحمه الله يقول حديث ممكن يعني حديث الكحل وقال البيهقي لا يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم الاكتحال هل يفطر الصائم أو لا ذهب الحنفية والشافعية ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الكحل لا يؤثر على الصيام سواء وجد طعمه أو لم يجده الصائم قد يجد ماذا أحيانا في في ريقه طعم قال ودليلهم أولا عدم ثبوت حديث صحيح في ذلك في أنه يفطر ثانيا ثاني ما ذكروه من أن النبي سنبكتح اكتحل في رمضان وهو صائب لكن الحديث رواه ابن ماجه وإسناده ضعيف وقالوا لأن العين ليست بمنفذ العين ليست بمنفذ للأكل والشرب وغالب ما يدخل مع العين ماذا لا يصل إلى الجوف وإن وجد ماذا وإن وجد الصائم طعمه في حلقه أو على ريقه القول الثاني وهو مذهب أحمد وقول سفيان وابن المبارك وإسحاق أنه يفطر أن الكحل للصائم يفطره واستدلوا بحديث الباب لقول النبي فليتقه الصائم وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أمر باتقائه لأنه يفطر والصحيح ان الكحل لا يفطر للبراءه الاصليه فلا يثبت حديث صحيح في انه ماذا في انه ممنوع ان الصائم ممنوع منه او انه يفطر وعدم وجود ما يدل على يعني ثبوته يبقى, يبقى على البراءه الاصليه ما البراءه في هذا جواز هذا الامر ولان العين ليست منفذا ولان الكحل مما تعم به البلوى ويحتاج الناس اليه كثير من الناس يقتحل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ويحتاج الناس إلى معرفته ولما لم يأتي ما يدل عليه فدل على أن الأصل ماذا البراءة الأصلية في حكمه وهذا اختيار شيخ الإسلام التيمية وهو اختيار الشيخ أبل رحمه الله بن باز ابن عثيمين وهو الأرجح قطرة العين كذلك سيأتي أنها لا تفطر وقطرة الأذن كذلك لا تفطر بخلاف قطرة الأنف سنذكر الخلاف فيها لأن الأنف ماذا قريب من ماذا من الحلق ويسأل ما يدخل مع الأنف الى الجوف والدليل أن المريض قد ماذا قد لا يستطيع ان يأكل مع ماذا مع فمه لكن يوضع له من أنفه صعود وهذا معلوم الان في بعض الأطفال الذين لا يستطيعون مثلا الرضع لا يستطيع ان يأكل فانه يعطى الأكل ماذا أو الحليب يعطى من أنفه ولا يعطى من عينه لأن الآن في ماذا منفذ للطعام وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله في آخر كتاب الصوم في النوازل إن شاء الله نعم الباب الذي يلي قال رحمه الله باب من أكل أو شرب ناسيا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه رواه الجماعة إلا النسائي وفي لفظ إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه ولا كفارة رواه الدارقطني قطني وقال اسناده صحيح وله في لفظ آخر من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة قال الدار قطني تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري باب من أكل أو شرب ناسيا وذكر حديث بهريرة في الصحيح في الصحيحين من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فليتم صومه أمر فإنما أطعمه الله والسقاء ثم ذكر الرواية الأخرى وفي لفظ إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه ولا كفارة ثم أردف بالرفض الأخير من أفطر يوم من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفار. السؤال لماذا أتى بالرواية الدارا قطنين. لزيادة ماذا. لا الرواية الأولى. لأن النبي أشار فلا قضاء ولا كفر. انظروا الفقه الفقه للإيمان فقيه. أورد الرواية الأخرى الأولى الدارا لأن فيها زياد ماذا. فلا قضاء عليه ولا كفارة. أورد الثانية لماذا؟ لان فيها ماذا من افطر يوما من رمضان لاحظتم ولا كان يكتفي بالروايه الاولى وهذا من جليل الصنعه ودقتها الامام ما يضع حديث في الغالب الا وهو يريد ماذا مقصد من هذا الحديث طالب العلم ينبغي ان ينتبه لهذا الشيء قد احيانا قد لا تجد من اشار اليه او يعني لم لكن بتاملك ستجد احيانا لماذا الامام يريد الروايات يعني كما في الحجامة لماذا أكثر الإمام من الروايات وما اكتفى مثلا برواية واحدة حديث شداد أو حديث بهراء لأنه يريد أن يؤكد معنا وهو كثره أحاديث الباب عن ماذا ليست عن صحابي وعنما عن مجموعة ماذا من الصحابة نعم. طيب الأول قال من نسي وهو صائم صائم يدخل فيها ماذا في رمضان وفي غير رمضان ويدخل فيها الفرض والنفل من نسي يدخل فيها من المكلف وغير المكلف يدخل فيها الرجل والمراه ففيها عمو واضح قال فاكل او شرب ذكر الاكل والشرب لماذا لانه غالب ماذا غالب ماذا ما, يكون ما يتناوله الانسان وينسى فيه فليتم صومه فليتم امر وكونه يؤمر بالصوم دليل على انه ماذا انه بنسيانه لا يضره ذلك قال فإنما أطعمه الله وسقاه ثم قال في الثاني إذا أكل الصائم الصائم قلنا عام جيد يدخل فيها كل أحد ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه وهذا يفسر معنى الأول وهو فإنما أطعمه الله وسقاه يعني أنه رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه ولا كفارة فبين الحكم إنه لا قضاء عليه كفار وفي الأخير قال من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفار قال الدار تفرد به محمد بن مرزوق مكتوب عندكم مرزوق محمد بن مرزوق وهو ثقة عن الأنصار وله متابعة من طريقه أبي حاتم محمد بن إدريس كما رواه البيهقي والحديث خرجه كذلك ابن خزيمة وابن حبان والطبراني وهو حديث سناده صحيح نعم. مسائل الباب أولها الواو في قول النبي وهو صائم ماذا يسميه العلماء أحسنت حالي واو الحال حال كونه صائم حال كونه صائم يعني. أي نسي صلى الله عليه وسلم نسي الصائم ماذا أو كان نسيان حال كونه ماذا صائم فأكل وشرب ثانيها أن الأكل والشرب من الصائم ناسيا لا يفسد الصوم ولا يفطر, يفطر, يفطر, ولا يفطر به الصائم وأنه لا ينقص أجره ولا إثم عليه لقوله صلى الله عليه وسلم فليتم صومه دليل أن هناك صوم ماذا يتم أن هناك صوم ماذا يتم والجماهير من الفقهاء والمحدثين على أنه لا قضاء عليه إلا ما نقل عن مالك رحمه الله وشيخه ربيعة, ربيعة الرأي وابن أبي ليلى أنهم قالوا ماذا يبطل الصوم ويلزم القضاء يبطل الصوم ويلزم القضاء ما الدليل عند مالك قال لأن الرواية المشهورة عنده اللي هي الأولى لم يتعرض فيها للقضاء لم يتعرض رواية الجماعة النساء لم يتعرض فيها للقضاء وإنما تعرض فيها ماذا رفع ماذا الإثم فقط أما القضاء فإنه مسكوت عنه فليتم صومه إنما اطعمه الله سقا فيقول المالكية أنه لم يتعرض للقضاء جيد وسقوط المؤاخذة عن من أفطر ناسيا أما القضاء فلا بد منه إذ المطلوب صيام يوم تام هذا تعليلهم لا يقع فيه خرم ولم يأتي فيه ماذا بمفضل وقد أتى من شرب أو أكل قد اتى بمفطر لكن الدار قطني رحمه الله عفوا لكن القرطبي رحمه الله وهو من صاحب المفهم هو مالكي رحمه الله انظر الأئمة كيف كانوا يتوقفون مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله في هذا وهذه النصوص لا تقبل الاحتمال لما روى رواية عن ابي هريرة في شرح في مسلم في المفهم المفهم هو ماذا شرح لتلخيص مسلم ليس لمسلم كله لا قد لا تجد بعض الاحاديث فيه هو شرح للتلخيص ذكر قول مالك قول شيخ ربيعة ثم قال بعد أن ذكره قال وقد جاءت رواية الدار قطني وذكر نفس الروايات اللي ذكرها الإمام فقال قولا جميلا قال وهذه النصوص لا تقبل الاحتمال والشأن في صحتها فإن صحت وجب الأخذ بها وحكم بسقوط القضاء رحمه الله. المسألة الثانية في الباب. أو الثالثة. قياس الفقه أو قاس الفقهاء على الأكل والشرب بقية المفطرات بعموم الرواية الثانية. ماذا في الرواية الثانية. ماذا قال النبي من أفطر يوما بأي شيء بأكل أو شرب أو حتى جماع سيات الكلام عليه جيد أو جماع أو غيره فإنه ماذا ناسيا فلا قضى عليه ولا كفاره وإنما ذكر الاكل والشرب باعتبار الغالب باعتبار الغالب والتخصيص بالغالب ليس له مفهوم فقول النبي من أكل أو شرب معناها هل يؤخذ مفهوم مخالفة فمن جامع ناسيا ومن كذا ناسيا من استمذ ناسيا من استمنا ناسيا فانها تفطر لا ليس مفهوم مخالفة مقصودا فذكر بعض أفراد ماذا هذا العموم لا يدل على ماذا على التخصيص به نعم طيب المسألة التي اختلف الفقهاء في من جامع ناسيا فالمشهور من مذهب الحنابلة أن عليه القضاء والكفارة لأنه صلى الله عليه وسلم ماذا لما جاءه الرجل فقال هلكت وأهلكت قالوا لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت جاهل أو ناسي أو عامد لا قال لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل المجامع في رمضان كما سيأتي إن شاء الله وعند الشافعية والحنفية ورواية عن الإمام أحمد أنه لا يجب عليه القضاء أنه ماذا لا يجب عليه القضاء ولا الكفارة لماذا؟ لأنه ناسي وقال النبي من أفطر يوما في رمضان بأي مفطر وقول الله عز وجل ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا والقول الثالث أن عليه القضاء وليس عليه الكفار لحرمة الشهر لحرمة الشهر وسياتي تفصيلها في باب إن شاء الله والصواب يعني والله علم أنه لا قضاء عليه ولا كفارة قال المنذر أو نعتبر المسألة الرابعة والخامسة قال ابن المنذر إنما خص الأكل والشرب من بين السائل والفطرات لأنهما أغلبهما وقوعا ولأنهما لا يستغنى عنهما بخلاف غيرهما فقد يستغنى عنه ثم قال ولأنه من باب تعليق الحكم باللقب ومفهوم اللقب ليس بحجة الذي هو ماذا من الأكل والشرب مفهوم لقب سادسا فإنما أطعمه الله وسقاه أن الله من لطفه يسر له هذه الأكلة والشربه حينما انساه صيامه وحاله فيصير هذا الرزق أو هذا الشراب كأنه مسوقا إليه كما جاء في رواية الأخرى إنما هو رزق ساقه الله إليه المسألة أخيرة في هذا الباب من رأى صائما يأكل أو يشرب أو يفعل مفطرا ناسيا الواجب عليه ماذا ان ينهاه لان ذلك ماذا من باب ماذا النهي عن المنكر من باب النهي في حق من يراه وماذا هو, هو منكر فوجب ماذا انكاره أمره بالمعروف ولا يقال انما اطعمه الله وسق. نعم اطعمه الله ثق في ماذا في المؤاخذه في حق من في حق المكلف الفاعل لكن في حق الناظر يجب ان يعلمه وأن ينكر عليه الباب الذي لينا هذا رحمه الله دقيقة شو. كيف الشيخ؟ لا ينبه بلطف لكن خشي عليه من حدوث شيء يعني يشرق بما اكل او بما شرب فانه قد يؤخره شيئا لكن الواجب ان ينبيه نعم طيب لو رأى الصبي الذي لا يجب عليه الصوم ياكل ويشرب فالصبي قد يكون به يعني شهوه الى الشراب او الطعم اكثر من الكبير هل ينبه وقلنا نحن باب استحباب صيام الصبيان يعلم من قال لا ينبه لانه لا يجي عليه ماذا لا يجي عليه الحكم الانكار فيترك ومنهم من قلا بل يعلم ويبين له وهذا نلاحظه كثير في الاولاد احيانا بعد العصر خاصه دائما بعد العصر يبدا الطفل ماذا في الاكل وغالبها نسيان تساله فيقول نسيت فيحسن تنبيه بلطف وإن لم ينبه فلا شيء نعم. قال رحمه الله باب التحفظ من الغيبة واللغو وما يقول إذا شتم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إن مروء صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما يفرحهما إذا أفطر فرح بفطريه وإذا لقي ربه ربه فرح بصومه متفق عليه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه الجماعة إلا مسلما والنساء نعم باب التحفظ من الغيبة واللغو ما يق يقول إذا شتم انا أبي هريرة قال إذا كان يوم صوم أحدكم وفي لفظ إذا كان أحدكم صائما إذا كان أحدكم فلا يرفث بضم الفاء يومئذ ولا يسخب وبعض المحدثين يقول ولا يسخب بالسين فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني مرء صائم في بعض الألفاظ إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فمس الصائم أطيب عند الله في رواية مسلم يوم القيامة أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحة بفطري وإذا لقي ربه فرحة لصوه متفق عليه وهذا الحديث له الفاظ, كثيرة. له ألفاظ كثيرة في الصحيحين وغيرهما وقد أخرجه البخاري في كتاب الصيام باب فضل الصوم وأخرجه في باب هل يقول إني صائم؟ هل يقول إني صائم إذا شتم؟ وأخرجه في كتابين اخرى ما هما أو في ثلاثة أحد استنبطوا لا أخر أخرجه في كتاب اللباس في باب ما يذكر في المسك انظر للبخاري كيف رحمه الله طيب وأخرجه في كتاب التوحيد لما تعرض لمسألة الرياء لما يقول إني أمرون صائم رحمه الله وخرجه في باب ماذا جهاد ذا لقي ربه رحمه الله فانظر يعني كيف الإمام رحمه الله ولذلك اختلفت الفاظ ماذا اختلفت الفاظ الحديث في لفظ كل عمل ابن آدم وهو أكثر الحديث نسمعها كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به جيد في رواية والصيام جنة جيد يستجن بها المرء فإذا كان يوم صومي أحدكم الإمام اختار هذا اللفظ وهو لفظ من لفظ أحمد هو لفظ أحمد في لفظ جميل لكل عمل كفار والصوم لي وأنا أجزي به لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسكوه في البخاري وهو في البخاري البخار هذا الحديث له ألفاظ كثيرة جميله يعني في مفهومها طيب اذا كان صوم يوم احدكم هذا على سبيل ماذا الاخبار صوم يوم احدكم من رمضان او غيره فرضا او نفلا اذا كان صوم يوم احدكم من كل مكلف ذكر او انثى حتى المراه تقول اني صايمه لو شت. ماذا سابها احد او شاتهها فلا يرفض من رفض يقول ازهري كلمه جامعه لكل ما يريد الرجل من المراه فلا يرفث بضم الفاء وجاز كسرها وفتحها ثلاث لغات فلا يرفث يرفث يرفث كلها كلها صحيحة حكاهن يعني القاضيات في مشارق الأنوار والمراد به هنا الفحش من القول ويطلق في غير هذا الموضع على ماذا في غير هذا الموضع يطلق على الرفث على الجماع كما في قول الله عز وجل فلا رفثاء إلى جماع ولا فسوق في الحج ويطلقوا على مقدمات الجماع كذلك ولهذا يأتي لهذا المسألة أثر في كتاب الحج إن شاء الله ويطلقوا على ماذا ذكر النساء جيد على ذكر النساء ويذكر مع النساء عاما أو مطلقا جيد والسخب أو الصخب يصح بالسين والصاد اختلاط الأصوات وكثرتها ورفعها بغير الصواب وفي اليوم نفض عند الطبري لا يسخر هكذا جيد فلا يرفض اذن ولا يسخر بدل يسخب أو نعم بدل يسخب قال في النهاية الصخب والسخب الضجة والضراب الأصوات للخصام والحديث دليل علامة السائل أولها مشروعية ماذا صيانة المسلم ماذا لصومه بأن لا يرفث فيه ولا ماذا ولا يسخبل الثاني أنه يشرع للصائم صوم فرض أو نفل أن ماذا أن يقول إن سابه أحد أو شاتم إني ماذا إني صائم في رواية أنه قال إني صائم إني صائم ماذا مرته من العلماء من قال يقولها مرته ومنهم من قال يقولها مره وعجب من هذا ان بعض العلماء قال انما يقولها في رمضان وفي غير رمضان يقولها سرا لأجل ان لا يظهر صومه لاجله ان لا يظهر صومه فيه فضل خلوف ماذا خلوف الصائم والمراد بالخلوف ما هو رائحه ماذا رائحه الجوف وقيل رائحه الفم رائحه الريق والفم لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك في روايه كما ذكرنا يوم, يوم القيامه وللصائم فرحتان كذلك تفيد ماذا أول اختلف العلماء اذا لقي ربه واضح الاولى اذا افطر فرحا بفطره عند ماذا عند غروب الشمس وفطره يفرح بفطره لكن اذا لقي ربه قيل اذا لقيه ماذا بالموت فانه يفرح ماذا بما كان عليه من الصوم وقيل ماذا المعنى الثاني عند واذا لقي ربه فرح بصومه المعنى الاول هو ماذا عند موته الثاني قيل في الجهاد قيل ماذا في الجهاد فانه يفرح المجاهد ماذا بصومه <تصفيق> ثم ذكر حديث من لم يطع يدع قول الزور والعمل به حديث به هريرة فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه الجماعة إلا مسلماً والنساء وقد أخرجه البخاري في باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم وأخرجه في كتاب غير الصوم كتاب الأدب باب قول الله تعالى واجتنبوا قول الزور وفي لفظه من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل من لم يدع يدع هل لها فعل ماضي منها ودع ليس لها من أصلها فعل ماض جيد وإنما ماذا ودع وقد مر معنا لينتهينا قوام عن ودعهم الجمعة كما تقدم في باب الجمعة طيب هل لها من المستقبل الأمر لها ماذا دع لكن ليس لها من الماضي نعم طيب قول الزور ما هو قول الزور هنا من لم يدع قول الزور كل كلام مائل عن الحق إلى الباطل فيدخل فيه كل كلام محرم من الغيبة والكذب والنميمة وشهادة الزور والسب والشتم وغير ذلك من لم يدع قول الزور والعمل به العمل به العمل بكل فعل محرم فيه ميل عن الحق إلى الباطل وفيه عداوة للناس كالظلم والغش والخيانة وأكل أموال الناس وإيذائهم وأدخل فيه بعض علماء الاستماع والنظر المحرم من الذي يدع قول الزور والعمل به في الروايات الأخرى والجحل في رواية البخاري الجحل هو ماذا؟ السفه وهو ماذا مجانبة الرشد في القول والعمل ما المقصود هنا في قول اللواء خرى؟ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل الذي هو ضد الحلم الذي هو ماذا السفه الذي هو السفه والحديث دليل على مسائل أولها تحريم قول الزور فهو دليل على تحريم كل ما كان زورا وقلنا الزور القول الباطل من الكذب والغيبة والنميمة والفحش من القول وشادة الزور والسب والشتم وهو محرم في كل مكان وفي كل زمان ويشتد ويحرم إذا كان في زمان فاضل كرمضان أو مكان فاضل كالمسجد الحرام وقال بعض العلماء كحالة فاضلة وهي الصيام بعض الناس يجتمع عنده هذه الثلاثة احيانا يكون في مكان فاضل وزمان فاضل وحالة فاضلة وذا قال النبي من لم يدع قول الزور يقول في الاقناع ويجب اجتناب كذب وغيبه ونميمة وشتم وفحش ونحوه كل وقت وفي رمضان ومكان فاضل آكد وأن يعمل عملا يجرح به صومه فيكف لسانه عما يحرم ويكره وإن شتم سن له جهرا في رمضان أن يقول اني صائم وفي غير رمضان يقولها سرا في نفسه خوف الرياء انظر عنايه العلماء بمسألة ماذا الإخلاص لماذا قالوا ان في رمضان قال لأن الحديث ورد إنما ورد في ماذا في رمضان في بعض الالفاظ ما يشير إلى أنه في رمضان وفي الحديث إشارة انتهى كلام صاحب الإقناع وفي الحديث إشارة إلى أنه يجب على الصائم أن يحفظ صومه من كل ما يؤثر عليه وينقص ثوابه ثالثها في الحديث إشارة إلى أن الصيام حقيقته ليس مجرد الامتناع عن المفطرات الحسية بل لا فيه من صيام النفس والقلب والجوارح عما حرم الله من قول الزور والجهل وما يدخل فيه رابعا قال الوزير ابن بيره اتفقوا على أن الكذبة والغيبة وشهادة الزور مكروهان للصائم ولا يفطران فصومه صحيح في الحكم صحيح وهذا مبني على قاعدة وهي أن التحريم إن كان عاما لا يقتص بالعبادة وأنه ماذا لا يبطلها بخلاف التحريم ماذا الحكمي بخلاف التحريم الحكمي فإن قد يكون التحريم عام مثل هذا الحديث قد يكون التحريم ماذا حكميا في شيء المسألة الأخيرة في الباب قال ابن حجر الفتح ولا مفهوم لقوله فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه قال ابن مطال ليس معناه أن يؤمر بأن يدع طعامه وإنما التحذير من قول الزور ما ذكر معه فلو شهد زورا وكذب واغتاب هل نقول يدع الطعام نقول لهذا لا مفهوم لا له نعم الباب الذي يليه قال رحمه الله فرح بفطره الفرض والنافلة في رمضان وفي غير رمضان فإنه يفرح بفطره لا يتوهم ان هذا في رمضان للصائم فرحتان في كل ماذا في كل صائم سواء فرض أو نفل سواء قضاء أو أداع سواء في رمضان أو في غيره نعم عجبت نوع السؤال ما عجبت يقولنيش؟ أي لا بس لا بس يعني لو حتى لو قال اللهم يعني لكن أولاء إني مروء صائم أو إني صائم نعم لا أدري هل في لفظة نحتاجنا نبحث في بعض يمكن اللي في بعض الحديث في اللهم نحتاج نبحثها الله و لا لكن لا إشكال لو قال اللهم نعم ولذلك الصحيح أنه ماذا من سابه أو شاتمه فليقول في الفرض والنفل حتى في النفل لا بس لو قاله، ولا يعارض الإخلاص لك هذا اجتهاد العلماء لماذا لتأكيد مكانة الإخلاص نعم ولا الصوحيح أنه ماذا أنه إذا كان يصوم يوم أحدكم ماذا قلنا فيه عموم في كل صوم نفرض أو نفلا وذلك قد يقال إن ما ذكره الحنابلة مجانب لظاهر الحديث مجانب للصواب في ظاهر الحديث نعم طيب الحديث الذي قال رحمه الله باب الصائم يتمضمض ويغتسل من الحر عن عمر قال هششت يوما فقبلت وأنا صائم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم امرا عظيما قبلت وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمطت بماء وأنت صائم قلت لا بأس بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيمة رواه أحمد وأبو داود وعن أبي بكر بن عبد الرحمن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم رواه أحمد وأبو داود باب الصائم يتمضمض ويغتسل من الحر أقدر المؤلف هذا الباب لبيان ماذا أن الصائم يجوز له المضمضة وأنها لا تفطره وأنه يجوز أن يغتسل ماذا الصائم من الحر أو القيض أو شدة العطاش عن عمر قال هششت يوما هششت أي نشت وماذا وفرحت لفظا ومعنا أي هششت بالنظر إلى امرأتي وفي النهاية هش لهذا الأمر هشاشة إذا فرح به واستبشر وارتاح له وخف والهشاش في الأصل الارتياح والخفة والنشاط. هجشت يوماً فقبلت وأنا صائم. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صنعت اليوم أمراً عظيماً. لأن الأصل أنهم كانوا يظنون أن ماذا؟ القبلة لا تفقد. درسيتي في الباب الذي اللبيلي. قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بما وأنت صائم في رواية أيضرك قلت لا. في الرواية هنا قال قلت لا بأس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه ما إذن؟ نعم. رواه أحمد وأبو داود. والحديث كذلك خرجه البزار واخرجه الدارمي والحاكم والبيهقي وصح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال الحاكم على شرط الشيخين وافقه الذهبي والحديث صحيح الحديث صحيح ثم ذكر الحديث الآخر حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم رواه أحمد وابو داود وأخرجه قبله إمام مالك في الموطة والنسائي في الكبرى والطحاوي في شرح معاني الآثار وكذا خرجه الحاكم والبيهقي قال ابن عبد البر هذا حديث مسند صحيح فالحديث صحيح في لفظ أبي داود لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يعني في مكان على طريق المدينة يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر من العطش أو من الحار الحديث الأول حديث عمر رضي الله عنه فيه مسائل اولا أن المضمضة لا تنقص الصوم ولا تؤثر فيه وإن كانت هي اول الشرب ومفتاحه قال ابن قدامة ولا يفطر بالمضمضة بغير خلاف سواء كان في الطهارة تمضمضة لأجل الطهارة أو غيرها ثم ذكر حديث عمر إلى أن قال ولأن الفم في حكم الظاهر فلا يبطل الصوم بالواصل إليه كالأنف والعين ثانيا أن القبلة لا تنقض ماذا الصوم ولا تؤثر فيه على الصحيح كما سيأتي الباب الذي يليه وهي من دواء الجماع وأوائله التي تكون مفتاحا له والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع كما ثبت عن عمر رضي الله عنه ان اوائل الشرب لا تفسد ماذا لا سبت تفسد الصيام فكذلك القبله وهي اوائل ماذا اوائل الجماع لا تفسد الصيام يقول القرطبي وهذا فقه بديع الربط بين المسألتين ثالثا يكره للصائم المبالغه في المضمضه والاستنشاق لما تقدم في حديث من لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وقال أبو حنيفة رحمه الله ومالك في مسألة ما إذا دخل وهذه المسألة الرابعة إذا دخل ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه بالخطأ فما حكمه؟ قال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله يفسد الصوم ولا يثمع عليه ويجب عليه القضاء وقال الجمهور لا يفسد الصوم وهو كالناسي وهو كالناسي وهذا الصحيح وهناك قول وسط حديث عليه يستطيع استنبطه لا تعمد خلاص ما يحتاج فيها خلاف ها ها؟ لا قالوا إذا هذا من دقة العلماء قالوا إذا كان بعد الثالثة فالشرع بعد المضمضة الثالثة والاستنشاق فالشرع لقص له في ذات فلما زاد ولو كان مخطئا فإن الزيادة أصلا منهي عنها ففي رواية عن أحمد أنه يفطر بعد الثالثة فمن زاد رابعة وخامسة فدخلت إلى جوفه قالوا أفطر وهذا مسلك لطيف الحقيقة يعني في لزوم اتباع السنة الخامس في الحديث كما يقول الخطاب رحمه الله في معالم السنة في هذا الحديث إثبات القياس قياس الاصول المعروف والجمع بين الشيئين في الحكم الواحد لاجتماعهما في ماذا في الشبه وأقول أنا وهو دليل على ما نسمي قياس الشبه عند الأصوليين قياس ماذا الشبه حجة للقائلين بقياس الشبه ورد الأصل إلى ماذا إلى ما يشبهه ماذا رد الفرع إلى ما يشبهه من الأصول ما وجه الشبه النبي ماذا شبه المتمضمض بالذي قبل والمضمضة هي أول دواعي الشرب والقبلة هي أول دواعي الجماع وهذا من ماذا كما قلنا فقه بديع كما ذكر العلماء طيب الحديث الثاني حديث أبي بكر ابن عبد الرحمن هو دليل على أنه يجوز للصائم أن يكسر الحرة والعطش بصب الماء على بعض بدنه أو كله وقد ذهب إلى جواز ذلك الجمهور ولم يفرق بين الاغتسال الواجب والمسنون والمباح والتبرد وهو دليل على مسألة لطيفة حاجستطيع استنباطها؟ صبوا على الماء على رأسي من الحر. صام النبي تسع رمضانات صحيح؟ ها؟ غالب رمضان في الذي كان في عهد النبي كان في الصيف. وحين تتكلم أهل الخبرة والفلك والهيئة ذكروا هذا. ذكروا أن غالب رمضان ماذا كان؟ وذكر بعضهم أنه أدرك من رمضان النبي صلى الله عليه وسلم أدرك كثيرا منه كان صيفا. وقال بعضهم إنه أدرك بعض السنوات الأخيرة. كانت آخرها اخر رمضان منها ماذا صيفا من اخر رمضان كان صيفا نعم طيب في الحج كذلك صيفا ما الدليل ها اظلالهم للنبي صلى الله عليه وسلم هذا وجه ثاني غزوه تبوك كيف دخل الحج تبوك تبوك كانت زمن خروج الثمر والثمر كان في زمن الصيف وتبوك كانت ماذا متى سنة كم تبوك سنة عشر سنة عشر قريب ماذا من رمضان طيب الباب الذي يليه قال رحمه الله باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه عن أم سلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم متفق عليه وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لأربي رواه الجماعة إلا النسائي لأربي كده مشكل عندك ولا لإربيه تشكيل لا مفتوحة ها؟ ما يمشكل حرام مفتوحة وفي لفظ كان يقبل في رمضان وهو صائم رواه أحمد ومسلم وعن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الصائم فقال له سل هذه لأم سلمة فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له رواه مسلم وفيه أن أفعاله حجة صلى الله عليه وسلم وعن أبي, وعن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فنهاه عنها فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب رواه أبو داود نعم باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه عقد المؤلف هذا الباب ليبين جواز القبلة للصائم إلا من خاف على نفسه ماذا أن تتحرك بواعث الشهوة ثم ماذا قد يحصل منه إنزال أو غيره سيئة بيانه وذكر حديث أم سلمة أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم متفق عليه وأخرجه البخاري في باب المباشر للصائم وباب القبلة للصائم وفي لفظ مسلم كان يقبلني وهو صائم صلى الله عليه وسلم وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكن كان أملككم لإربه وفي لفظ لأربه وسيأتي بيان معنى الأرب رواه الجماعة إلنا النساء وفي لفظ البخاري ومسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك عائشة رضي الله عنها وفي لفظ مسلم كان يقبل في شهر الصوم كان يقبل في شهر الصوم ولذاك أتى بالروايل الأخرى وفي لفظ كان يقبل في رمضان وهو صائم الرواه أحمد ومسلم ثم ذكر حديث عمر بن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يقبل الصائم فقال له سل هذه لأم سلمة فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لأن من زوج لكن ما بعمر ابنها ابنها الطيب، فقال يا فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقاله أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له رواه مسلم وفيه أن أفعاله صلى الله عليه وسلم حجة فإنه ماذا احتج بماذا سلحا به احتج بفعله صلى الله عليه وسلم حديث الأخير عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له واتاه آخر فنهاه عنها فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب رواه أبو داود وسكت عنه أبو داود وسكت عنه المنذر والحافظ ابن حجر رحمه الله وفي إسناده أبو العنبس واسمه عبد الله بن سبحان الأسدي وهو لي الحديث ومن علماء من ضعف هذا الحديث وسكوت الحاء من أبو داود وسكوت المنذري بعده عنه لأن المنذري هذب السنن وشرح من؟ ابن القيم وشرح ابن القيم وسكوت الحافظ كانه إشارة إلى حسن ماذا؟ الحديث فما يسكت عنه أبو داود عنده أنه ماذا؟ أنه حسن عنده كان يقبلها القبلة المتبادر أنها القبلة على الفم أنها القبلة على الفم قال النووي في شرح مسلم سواء قبل الفم أو الخد أو غيرهما ويدخل في معنى القبلة في لفظ كان يقبل في رمضان وهو صائم في لفظ أبي داود وابن خزيمة والبيهقي كان يقبلني وهو صائم ويمس لساني وهذه شائعة في كتب الفقهاء وهذه اللفظة معلولة كما نبه عليه ابن القطان وعبد الحق الشبيلي فقال لا تصح هذه الزيادة لا تصح هذه الزيادة وجاء عند ابن حبان في الكبرى وأحمد والطحاوي قال عمر بن أبي, أبي سلمة قلت لعائشة في الفريضة والتطوع قالت عائشة كل ذلك كان في الفريضة والتطوع صححه ابن حبان لا يتوهم أنه ماذا أنه إنما كان ذلك في الفريضة أو توهم أنه كان ذلك ماذا في التطور طيب أحاديث الباب دليل على مسائل أولها أنه يجوز للصائم أن يقبل زوجته وهو صائم في رمضان وغيره وأن ذلك لا يؤثر في صيامه ولا ينقص ثوابه إذا كان يعلم من نفسه أن القبلة لا تؤثر عليه فماذا, فماذا؟ تزيد شهوته مما قد يوقع في ماذا الاستمناء أو المباشرة بالجماع ثانية أنه يجوز للرجل أن يباشر زوجته وهو صائم مراد بالمباشرة في قوله كان يقبل صائم وهو يباشر وهو صائم من مراد يباشر المباشرة المراد بها التقاء البشرتين هنا ويستعمل في الجماع في قول الله ولا تباشرهن وأنتم ولا تباشرهن تجامعون ماذا المراد به الوط الحقيقي لكن معنى قول عائشة يباشر وهو صائم يعني كناية عن التقاء ماذا البشرتين كناية التقاء البشرتين وهو أخص ولا أعم من القبلة أعم فبدأ بالأدنى وهو الإمام بدأ برواية ماذا الأدنى وهي القبلة عائشة فقيها بدأت بالأدنى فقالت يقبل ثم قالت يباشر وهي أعلى من ماذا أعلى من القبلة نعم ويقيد هذا الجواز بالمباشرة يقيد بثقته من نفسه بعدم ثوران شهوته أو تدرجه إلى الاستمناء أو الجماع. فإن علم ذلك وجب عليه ترك التقبيل والمباشرة سدا للذريعة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب قال في الإقناع وتكره القبلة ممن تحرك شهوته فقط لحديث عائشة فإن ظن الإنزال مع القبلة ماذا حرم بغير خلاف ولا يكره ممن ماذا تحرك شهوته وكذا دواعي الوطع كلها من اللمس وتكرار النظر حكمها حكم القبلة ويؤيده ما جاء في حديث الباب في حديث أبي هريرة فإنه نهى شابا ورخص من ورخص للشيخ وقد قال الإمام الشافي رحمه الله لا بأسا بها أي بالقبلة إذا لم تكن تحرك شهوته ثالثها شذ بعض الفقهاء كعبد الله ابن شبرمة وقال إن القبلة تفطر إن القبلة تفطر وإباحة القبلة والمباشرة هو قول الجمهور هو قول الجمهور وقد نقل عن جمع من الصحابة عن عمر وهراوي الحديث السابق هششت فقبلت واضح قال رأيت لو مضمض وهو قول عمر وابي هريره وعلي وسعيد بن زيد وسعد بن ابي وقاص وعائشه بل بالغ بعض الظاهريه فقال تستحب القبله ما وجه الاستحباب انه فعل من النبي وافعال النبي عندهم على الاستحباب لكن هذه قلنا بالغ بعض الظاهريه وفرق آخرون كان هذه الأقوال في حكم ماذا؟ القبلة وفرق آخرون بين الشاب والشيخ فرخص للشاب والشيخ وماذا؟ وكرهان الشاب وهو منسوب إلى ابن عباس وفرق قوم من الفقهاء بين من يملك إربه ومن لا يملكه وقال قوم بالكراهة مطلقاً فكان المسألة فيها خمسة أقوال ونسب هذا لبعض السلف وإن الكراهه عند بعضهم ماذا؟ تنزيها سداً للذريعة. طيب لاربه اختلف العلماء في أولا في ضبطها فأكثر المحدثين يرونه بفتح الهمزة أربه والراء يعنون به ماذا الحاجة وكان أملكهم لاربه يعني لحاجته, لحاجته. وبعضهم يرونها يرونها بكسر الهمزة واضح وسكون الراء يعني ماذا اربي واضح وله تأويلان إذا كان بالكسر الأول الحاجة الحاجه للشهوة يعني الثاني ذات العضو فكأنه أشار إذا أملككم لماذا إذا قلنا بالاول واضح الفتح فيكون المعنى الحاجه إذا كان بالكسر جيد فإنه يكون له تأويل عند كما ذكر ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث هو تويل الأول الحاجة الذي هو المعنى نفسه الثاني العضو نفسه الذي هو ماذا الذكر كان أملككم لعضوه هذا هو المعنى وقيل أراد به العضو وعنا به من الأعضاء خاصة ماذا الذكر نعم ورجح البخاري أن المراد به ماذا الحاجة وغلبت الشهوة صلى الله عليه وسلم طيب نرجع إلى المسائل إذن إذن في المسألة خمسة أقوال من العلماء من ادعى الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم ما وجه الدعاء الخصوصية أملككم لإربها أو لإربه طيب كيف نجيب على هذه الدعوة الإمام فقيه صاحب الكتاب أورد حديث من عمر بن أبي سلم فقال سل هذه فأخبرته أن رسول الله يفعل ذلك فقال يا رسول الله قد غفر لك كنا خص بالنبي قد غفرك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له أما والله إني لا أتقاكم لله وأخشاكم له وفيه أن أفعال النبي حجة والأصل في الحديث العموم فلا يدّع خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم إلا ماذا إلا بدليل فإن بعض المالكيين دع ماذا هذه الخصوصية بحديث عائشة ولكن كان أملككم ماذا لإربيه أو لأربيه قال القرطبي وهو خلاف ما في حديث أم سلمة فإنه سوى بينه وبين غيره في إباحة ذلك، والأخذ بحديث أم سلمة أولى، لأنه ماذا مبين للقاعدة ونص في الواقع وقول عائشه اجتهاد منها. لما قالت املككم ماذا؟ وذاك بعض ان عائشة ترى ماذا؟ أنها خاص بالنبي، لكن يرد عليه ما ثبت في بعض الألفاظ عند ابن أبي شيب وغيره أن عائشة سئلت ماذا يحل للصائم؟ قال كل شيء قالت كل شيء إلا الجمع كل شيء إلا الجمع لما سأل أي قبل الصائب يدخل في من الشاب والشيخ ولذا هذا الحديث يرد على الحديث الذي يليه قال فجاءه رجل فساله فرخص له وأتاه آخر فماذا فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ ماذا والذي نهاه ماذا شاب واضح الصواب جواز القبلة والمباشرة للصائم إلا إذا ماذا إلا إذا خشي ماذا مشتداد شهوته فينبغي أن ماذا أن يسد هذه الذريعه المفضية إما الى الاستمناء المفطر أو الى الجماع المفطر طيب من فوائد كذلك طيب نقول حديث عمر بن أبي سلم أن الشاب والشيخ سواء وأنه لم يفرق بقابل قال أيقبل ماذا؟ أيقبل الصائب وكان عمر ماذا؟ عمر بن نبي سلمة كان ماذا؟ عمر بن سلمة كان شاباً كان شاباً رضي الله عنه في رد على مداء قال ابن عبد البر لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم له او للمرأة هل زوجك ماذا؟ شيخ أو شاب لم يسأل النبي لم يستفصل والأصل انه إذن لا لم يستفصل فترك الاستفسار في مقام الاحتمال وينزل منزلة العموم المقال فيدخل فيه الشاب والشيخ وغيره ولهذا ذهب سفيان والشافعي وأحمد إلى ذلك قال الترمذي ورأى بعض وأهل العلم أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل وإلا فلا يسلم له صومه من الفوائد جواز الحديث والإخبار عن الأشياء التي يستحيا منها وذلك لإظهار الحق أو بيانه لل أو الحاكم أو الطبيب فإن عايشة في بيان الحق ماذا قالت والتعليم كان يقبلني وأنا صايم وكان يقبل بعض نسائه وتضحك وتعني ماذا نفسها رضي الله عنه طيب فائدة من المسائل فائدة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبركتهن على الأمة فقد نقلنا من الأحكام ما لا يطلع عليه غيرهن وهذه من حكم ماذا من أسرار تعدل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مسألتين قبل نهي الباب لو قبل او باشر فانزل فما الحكم لو قبلا او باشر فانزل فملحكم معليه جمهور الأئمة وغيرهم وهو انهم ان قبل او باشر فانزل فسد صومه فسد صومه وحكم بن المنذر الاجماع على ذلك وقال ابن قدام بغير خلاف نعلم لحديث يدع طعامه وشه وشرابه وشهوته وانزال المني والاستمناء ماذا شهوه فإنها يضعف بها النفس وتضعف بها ماذا الشهوى وخالف ابن حزم فقال لا يفسد صومه لأن الذي يفسده عند ابن حزم ماذا ابن حزم عنده ضابط أن الذي لا يفسد فقط هو الأكل والشرب والجماع فقط أما غيره فلا فلا يفسد طيب المسألة الخيرة لو قبل وباشر وباشرة فأمذى فما الحكم المشهور من مذهب أحمد أنه يفطر إن باشر أو قبل فأمذى أنه يفطر وعليه أكثر أصحابه وهو قول لمالك وعليه القضاء وذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية وهي رواية أخرى عن أحمد وقول في مذ... لمالك في مذهب مالك وقول الثوري والأوزاعي أنه لا يفطر وهو الصحيح إذا عندنا نستطيع أن نقول ماذا طبعا ما الدليل وهذا اختيار الشيخ السلام التيمية والشيخ ابن الثيمين وغيرهم جيد قالوا لأنه العمل بالأصل ما الأصل أن المذي ماذا هل يجب الغسل لا يجب الغسل وانما ماذا مخرج كمخرج البول فيقاس على البول في أنه يجب ماذا يجب فيه الطهاره الصغرى ولا يجب فيه ماذا الطهاره الكبرى فلذلك لم يكن مفطران وذكروا فروقا في ذلك فتكون اقسام كالتالي ننهي المباشره ان باشرة او قبل بدون انزال مني ولا مذي من حكم لا تفسد الصوم بالاجماع الثاني باشر أو قبل مع إنزال المني فسد صومه وحكي في ذلك بعض من الجوع حكى بعض الاتفاق الثالث إن باشر أو قبل مع نزول المذي فالصحيح أنه لا يجب لا يفسد صومه طيب نختم آخر باب قصير سريح هذا الباب نعم. قال رحمه الله باب من أصبح جنبا وهو صائم أن عائشه رضي الله عنها أن رجلا قال يا رسول الله إن الصلاة تدركني وأنا جنب إن الصلاة تدركني وأنا جنب فأصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال لست, فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي رواه أحمد ومسلم وأبو داود وعن عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان اتفق عليه وعن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا من جماع لا حلم لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضي أخرجاه نعم. باب من أصبح جنوبا وهو صائم، عقد المؤلف هذا الباب لبيان أنه ماذا يجوز أن ماذا يدخل الفجر أو يطلع الفجر على الصائم وهو جنوب وهو جنوب من غير ماذا أن يكون احتلاما ذكر حديث عائشة أن قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنوب فأصوم فقال رسول الله وأنا تدركني الصلاة وأنا جنوب فأصوم قال بعضهم هذا غاية تمام الجواب غاية تمام الجواب ماذا قال النبي قال أنا أفعلها فهذا ماذا غاية في تمام ماذا الجواب فقلت, فقلت لست مثلنا صحابة كثيرا كان يقولوا ماذا لست كهيئتنا يا رسول لست مثلنا في الوصال وفي القبلة وهنا في ماذا أن يصبح وهو جنب فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يتعلنوا ماذا قال غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال والله إني لارجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي لأرجو هنا الحقيقة فهو صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس وأخشاهم صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ومسلم وبداود وعن عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوباً من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان متفق عليه وفي لفظ للبخاري ثم يستسل ويصوم وفي لفظ عن عائشة قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إن كان ليصبح جنوباً من غير احتلام ثم يصومه ثم ذكر حديث المستلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنوباً من جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضي أخرجاه الزياده هنا في الرواية تم سلمه لماذا عاد نفس الحديث ولا يقضي ولا يقضي قال أخرجاه ليس في البخاري ولا يقضي هذا وهم من الإيمان والله أعلم إنما هو في مسلم فقط ولا يقضي هي في مسلم قد ذكر ذلك الشوكال وتتبعته وجدته كذلك طيب قولها كان يصبح جنوباً من جماع من هنا ماذا سببية سببه ماذا سبب الجماع وتم في ماذا الاحترام والذي عليه يعني أكثر علماء من الفقهاء المحدثين أن سلم ماذا لا يحترم لأن الاحترام ماذا من تلاعب الشيطان لأنه من تلاعب الشيطان نعم والحديث روي عن أم سلمة وعائشة معا مسندا وروي عن عائشة مسندا وروي لوحدها وروي عن ماذا أمي سلمة مسنداً لوحدها فكان الحديث جاء عنه وماذا في رواية مشهورة جاء معهما في البخاري أنهما معاً روي معاً في حديث مشهور أنا عبد الرحمن بن هشام بن الحارث بن الشام أن أبي عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة مروان رواه بن حكم أن عائشة أمي سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنوب من أهلي ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لا بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة فقال أبو بكر فكرة ذلك على فكرها ذلك عبد الرحمن ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفه وكانت لأبي هريرة هنالك أرض فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك امرا ولولا أن مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم فكان ابو هريره رضي الله عنه ماذا كما في البخاري يامر بالفطر يقول البخاري وقال حمام وابن عبد الله بن عمر عن ابي هريره كان النبي صلى الله عليه وسلم يامر بالفطر والاول اسند يعني حديث عائشه ام سلم كان يصبح ماذا يصبح جنبا صلى الله عليه وسلم في احاديث الباب مسائل اولا صحة صوم الجنب من جماع وغيره وإن لم يغتسل إلا بعد الفجر وقد حكاه ابن هبيره والنووي وابن كثير حكوا لجماع على ذلك أن صومه صحيح وقد وقع خلاف في الصدر الأول في زمن الصحابة فقد كان ابو هبيره يفتي ماذا أن من دخل عليه الفجر وهو جنوب يفتي ماذا بأنه يقضي ولذا قال البخاري الأول ماذا أسند الذي هو حديث عائشة وحديث أم سلمة يقول ابن عبد الله ثم وقع لجماعه بعد ذلك فكان خلاف في الصدر الأول في عهد أبي هريرة وبعض التابعين ثم وقع لجماعه بعد ذلك على صحة صوم الجنوب المسألة الثانية أن هذا عام في رمضان وغيره عام في الفرض والنفل فمن أصبح في رمضان أو في غير رمضان في صوم فرض أو في صوم نفل أصبح جنبا بعد ماذا ودخل عليه الفجر فأنه يصوم وإن لم يقتسم ثالثا جواز الجماع في ليالي رمضان وهذا معلوم بالآية ولو قبيل الفجر لماذا؟ لأن الحديث قال ماذا؟ تقول تجنكم الصلاة وأنا جنم فقد يكون الجماع ماذا؟ قبيل قبيل الفجر رابعا جواز تأخير الغسل غسل الجنابه وأنه لا تجب المبادرة فيه ليست المبادرة فيه على الفور وإنما هي ماذا؟ التراخي إلا إذا أدركه وقت الصلاة ماذا؟ الواجبة ادركه وقت الصلاة الواجبة عليه خامساً يقاس على الجنوب الحائض والنفساء إذا قطع دمهما ورأت الطهر قبل الفجر فإنهما ماذا تنويان الصوم وتصومان ولو لم تغتسلا إلا بعد ماذا الا بعد الفجر لأنهم من أهل الصوم واضح الصورة يعني لو أن حائضا قطع دمها ماذا قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر نقول يجب أن تصوم وصومها ماذا صحيح وكذلك النفساء سادسا وهي مساله قبل الأخيرة لو طلع عليه الفجر وهو يجامع ما زال في جماعه فنزع من جماعه كف عن جماعه فالمذهب المشهور وهو مفردات الحنابلة أن عليه القضاء والكفارة لأن المذهب عندهم أن النزعه جماع وهو كما ذكرنا مفردات الحنابلة والذي عليه جماهي العلماء منهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك الشافعي أن النزع ليس بجماع وأنه يجب عليه النزع ولا قضاء عليه ولا كفار وهو الصحيح والله على مسألة السابعة أو الفائدة السابعة فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد نقلنا للأمة من العلم الشيء الكثير لا سيما ما لا يطلع عليه إلا هن رضوان الله عليه تبقى فائدة حديثية في الأخير هذه الرواية التي هي ولا يقضي ساقها المؤلف ليبين ماذا فائدة مزيدة وهي ماذا أنه لا قضاء فإن الحديث السابق ليس فيها إشارة إلى القضاء ذكر بعض العلماء أن معاني هذه الأحاديث قد صح وتواتر عبد البر يقول معنى هذه الحديث قد صح وتواتر وهو ماذا فطره صومه صلى الله عليه وسلم وهو جنوب صلى الله عليه وسلم السؤال لماذا حدث بعض العلماء ليبين أنه صح وتواتر أحسن لا او ردا على فتوى ابي هريره رضي الله عنه التي كانت في الصدر الأول بأنه من أصبح وهو جنوب أنه يقضي أنه يقضي والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله التي في الليلة السابقة لا تجب عليها صحيح أنها لا تجب عليها ومنهم من اوجب العشاء فقط طبعا في هذا ذكوا منهم من اوجب المغرب والعشاء لأن من الصلاة التي تجتمع الى بعضها ومنهم من اوجب العشاء فقط ومنهم من لا يوجب شيء لأن الوقت خرج واضح بالأصل انه لا يجيب عليها <تصفيق> الذي يجب عليها الاتمام الصوم صلاة الفجر فقط لا تقبل صحيح أنها لا تقبل وقت العشاء خرج يا شيخ من... إيه بمنتصف الليل خرج وقت العشاء واضح فلو كان في أو مثلاً في وقت العشاء أنا تقضي أقضي فإن لم يكن في وقت العشاء لقضى عليه نعم طيب أستغفر الله أن يعلمنا وإياكم العلم النافع وأن يرزقنا وإياكم نعم الصافح نيجي على اجتماع نيجي اجتماع مرحوج التفرقنا بعده تفرقا معصوما اللهم إني سلوك العفو والعافية والمعافاة الدائم في الدين والدنيا والآخرة سبحانك اللهم بحمدك الشهد والله لا إله إلا واتوب قتوبك تجزاك الله خير على احتسابكم وطول في شيء سمزي. السلام عليكم سال الله, عليكم. جزاكم الله خير وحسن عليكم شيخ الحبيب هل يفسد الصوم هل يفسد الصوم خروج المذي أو الودي سواء كان متعمدا لذلك وغير متعمد هل يفسد الصوم خروج المذي أو الودي سواء كان متعمدا لذلك وغير متعمد وإذا كان يفسد الصوم فماذا يترتب عليه ذكرنا إخوان أنه إن فكر مثلا أو قبل أو باشر أو شيء من دواعي الجماع غير الجماع، فأنزل المني أنه ماذا؟ أنه يفسد صومه لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعو طعامه وشرابه وشهوته، وإخراج المني هو ماذا؟ إخراج للشحوة واضح؟ فإنه يفسد صومه والواجب عليه إتمام الصوم طيب؟ لا شك أن الواجب عليه أول اختسال ثم يتم ماذا؟ صومه ويمسك لا يقول أنني أفطرت ويجب عليه القضاء فلا أمسك يجب عليه الإمساك ثم يجب عليه ماذا؟ يجب عليه القضاء ولا كفاره حكى بعض عمّاء الإجماع على أن الكفارة لا تجب إلا في مسألة واحدة وهي؟ وهي الجماع الكفارة والقضاء لا يجتمعان إلا في مسألة واحدة وهي الكفارة أما من أنزل فسد صومه وجب عليه القضاء فقط ومع وجوب القضاء وجوب الامساك واضح؟ من امدا أعيدها من امدا الصحيح أنه لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه شيء لا يجب عليه ماذا؟ أن من لا يجب عليه شيء كما ذكرناه في الراجل لكن يؤكد على أن من أمنى واستمنى بنظر أو تفكير أو قبلة أو مباشرة أو داعي من دواعي الجماع أنه ماذا, عليه ماذا يجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء ولا يجب عليه كفارة لا يظن كل من أفطر بانزال أنه يجب عليه ماذا الكفارة إنما الكفارة فقط في ماذا في مسألة في مسألة الجماع الذي يراد به الولادة. الجماع الصريح ليس المباشرة. أسر الله عز وجل أن ينفعني ويكم بما تعلمنا وأسلو سبحانه وتعالى في هذه الساعة أن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرام يا من يا من يا من السماوات والأرض. يا الله يا الله يا الله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرم. نسألك بأحب الأسماء إليك. وأقربها زلفا لديك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا قوي يا كبير يا كبير يا متعال يا قريب يا مجيب يا جبار يا جبار يا جبار يا قهار يا قهار يا قهار اللهم إننا نسألك بأحب الأسماء إليك واقربها زلفى لديك نسالك اللهم باسمك الاعظم الذي اذا سئلت به اعطيت واذا دعيت به اجبت اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا, حي يا, قيوم. يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال يا ودود يا ودود يا ودود يا بديع السماوات والأرض اللهم يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد اللهم كل اخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم كل اخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم كل المستضعفين من المسلمين من الأرامل والنساء والأيتام اللهم كلهم يا حي يا قيوم اللهم كلهم في سوريا اللهم كلهم في حلب اللهم كلهم عونا ونصيرا اللهم كلهم عونا ونصيرا وظهيرا يا ذا الجلال والاكرام اللهم عليك بعدوهم اللهم عليك بعدوهم اللهم عليك بعدوهم فانه لا يعجزك شيء اللهم يا من هو قائم على كل نفس بما كسبت اللهم يا من هو قائم على كل نفس بما كسبت اللهم يا من هو قائم على كل نفس بما كسبت يا حي يا قيوم اللهم عليك بطاغيه الشام اللهم عليك به اللهم عليك به يا حي يا قيوم اللهم اجعل سنيه كسني يوسف يا ذا الجلال والاكرام اللهم انزل عليه عذابك ورجزك اله الحق اللهم اجعل امره في سفال وشأنه في وبال. اللهم دمره واعوانه اللهم دمره واعوانه ومن ناصره اللهم لا يعجزك في شيء اللهم لا يعجزك شيء اللهم يا من يقول للشيء كن فيكون يا من لا يعجزه شيء يا من الأمر أمره يا من له الخلق والأمر اللهم الخلق والأمر إليك اللهم يا من قلت ألا له الخلق والأمر يا من قلت وانت عز القائلين ألا له الخلق والأمر سبحانك نشهد ألا إله إلا أنت نسألك يا حي يا قيوم أن تنزل نصرك على المستضعفين اللهم أنزل نصرك على المستضعفين في حلب اللهم أنزل نصرك على المستضعفين في حلب اللهم انزل نصرك للمستضعفين في كل مكان من أهل السنة اللهم أنصرهم نصرا مؤزرا اللهم أنصرهم نصرا مؤزرا اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اله الحق اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اله الحق اللهم الملجأ والملتجأ والمستغاث بك اللهم بك نستعين وبك نستغيث وبك نعود وبك نلجأ اللهم الملجأ إليك والملتجى إليك والمنجا إليك والفرار إليك اللهم فيا حي يا قيوم اللهم ارفع راية أهل السنة اللهم ارفع رايه أهل السنة في كل مكان اللهم كل المستضعفين في الشام وخص منهم يا حي يا قيوم اهل حلب وكل اخواننا في فلسطين وكل اخواننا في العراق وكل اخواننا في اركان وفي كل مكان يرفع فيه راية الحق اللهم كل المستضعفين من المسلمين اللهم كل المستضعفين من المسلمين عونا ونصيرا وظهيرا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا الله يا الله يا الله اللهم انتصر لهم اللهم انتصر لهم اللهم انتصر لهم اللهم إنهم ضعفاء فقوهم اللهم إنهم جياع فأطعمهم اللهم إنهم فقراء فأغنهم اللهم ورحمش شهداءهم اللهم وكل الأرامي والأيتام والمستضعفين اللهم عليك بعدوك وعدوهم اللهم عليك بعدوك وعدوهم اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا من لا يعجزه شيء يا من لا يعجزه شيء يا من لا يعجزه شيء اللهم نصرك الذي وعدت للمؤمنين اللهم اشفي صدور قوم مؤمنين اللهم اشفي صدور قوم مؤمنين اللهم اشفي صدور قوم مؤمنين, مؤمنين وانجي المستضعفين اللهم انجي المستضعفين اللهم انجي المستضعفين يا الله يا الله يا الله انجي المستضعفين اللهم اجب دعانا ودعاء المسلمين اللهم اجب دعانا ودعاء المسلمين اللهم أجب دعانا ودعاء المسلمين نستغفرك اللهم ونتوب إليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك نستغفرك اللهم يا حي يا قيوم ونتوب إليك ونصلي ونسلم على نبيك اللهم صلي وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم